كتاب الحج الحج فرض وكذاك الأمر لم يجب في الأمر غير مرة وإنما يلزم حراً مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مسروبي إلى رجوعه ومن مركوب لاق به بشرط أمن الصرق ويمكن المشير في وقت بقي أركانه الإحرام بالني يقفي بعد زوال التسع إذ تعرفي وطاف بالكعبة سبعا وسعا من الصفى لمروة مسبعة ثم أزل شعرا ثلاثا نزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة ود مجابر لوازباتي أولها الإحرام من ميقاتي والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار ثم المبيت بهنا والجمع وآخر السك طواف الوجع وثم بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتجر ويرتج البياض ثم السلبية وأن يطوف قادم والأبعية يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة كمهفلا ولد طباع في صوات يرمل فيه وفي شعي به يهرول ورشعة صوات من ورى المقام فالحجر فالمسجد إن يكن جحام وبات في منا بليل عرفة وجمعه بها وبالمجلفة بك وارتح الفجرا وقف بالمشعر تدعو وأسرع واضي المحكر وثمنا للجمرة الأولى رمي بسبع رميات الحصى حين انتهي مكدرا للكل وقطع تلبيه ثم اذبح الهدي بها كالابحيه واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركمي وبعد يوم العيد بالزوال شرم الجمار كل بالتوال بثنين من حلق ورمج النحر أو الصواف حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد ويباح بثالث وطع وعقد ومكاح واشرب مما تحب ماء زنزم وطف وداعا وادع بالملتزم ولا يلزمه من تمتع دم او قارن ان كان عنه الحرم متى ستقى القصر وعيد العج صام من مقدم نحره ثلاثه ايام وسبعه في داربه وليحلل بفوت وقفه بعمره عمل ولم يقدم دم ومحضر بنية والحلق معدن حصل باب محرمات الإحرام حر بالإحرام نسمى لبس خيط وللراجل سكر الرأس وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر واللمس بالسهوة كل يوجب تخييره ما بين شات تعطب أو آصع ثلاثة لشتة مسكين أو صوم ثلاث بيت وعند وقع للتمام حقق مع الفساد والقضى مبيق كالصوم تكثير ثلاث بعتدى وبالقضى يحصل ما له الأدى وصح في الصبى ورق شفره بدنة إن لم يجد فبقره ثم الشياه السبع فص طعامه بقيمه البقره في صيام وبالعد من امداجه وحرم لمن حرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد وفي الانعام مثل كالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعند رضيو وكالحمام الشاة بدد جدو أو الطعام قيمة او صوما بعدها عن كل مد يوما بالحرم احتف طعام و الدم للصوم ان يعقب نجاحا محرم فضاطل و قصع نبك حرم رصب و قلعا دون عذر حرم